بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكْنَا بَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِنُونَ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْٓ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّ ذا الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعنهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأنائك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذان وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَنَّهُمْ أُنَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا آدَمَ مِنْ تُرَابٍ يَهْدُونَهٌ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقنت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 فَلََّا تَغَشَّهَا حَمَلََتْحملَم الْخَفِي فَ فَمَراطْبِ فَلََّا أأَسطَلََ الدَّ وَلهَّهِ رَبهُ مَا لإَِّ تَتَناَا صَالحَا لإِنَّ تَتَنَااءصالِحََّك إ مِنَ الشَّكِرين لََّا أَتَغمَا صَالِحًا جَعَ لَ شُركَ أَ فيمَا آتَغُمَك فَتَعَلَ اللُ عَا يُشْركُون أَيُشِْكُونَ مَا لا يَخلُقُ شَيْئَ وَهُم يُخْلَكُون وَلَا يَستَطيعَُ لَهُم نَصرَغُ وَلَا أَفُسَغُمْ يَصرُون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِثُونَ فَادْعُوهُمْ تَدْعُونَ فَلَيَسْتَجيبُونَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أعين بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ هُمْ شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونَ فَلَا تَضْرِبُونْ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا إِنْ تَسْتَجِفُّوا يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿9﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم, فإذا هم مُّبْصِرُونَ ﴿10﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ وَلَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَجَئْتَ بِبَاطِلٍ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِ رَبِّكُمْ وَهُدَ وَحْمَةُ مِقَم يؤْمنِنون وَإذاَا قُر أَقُرآنوا فَسَْمِعُ لَهُ وَأَاصِتُ ل عََّكُمْ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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا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 يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله اشدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُهُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنَ عند اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيهِمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ, وينزل عليكم مِنَ السَّمَاءِ طهره ليطهره به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحى رب الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأحناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب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 مَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَنَّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُولُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَانِ الله الصن البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا يُجِبُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَشُورُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ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 وَاذْكُرُوا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فآواتم وانيدتم بنصره ورجعتهم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده طوي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وينكف ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل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 وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِي اَنِيَاءَ مِن أُولِي اَنِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين تفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 نعم المولى ونعم